بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا التفسير المبارك وهو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله تعالى على اسمه ولا زرت في سوره في البقره نعم بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله يبقى. يقول ما تباركه وتعالى الامر الذي حاج ايبراهيم في ربه أن الله المنذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت ارن قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فضلت المبي كفر والله لا يمز القوم الظالمين يقص الله علينا من أنباء الرسل والثالثين نابين تتبين الحقائق وتقوم القرامين المتنوعة على التوحيد نعم هذا من الأهداف التي يقص الله سبحانه وتعالى بها علينا قصص الصادقين وأخبار الماضين قال سبحانه وكل أن نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤاد ولان هناك مسألة في غايه الأهمية الا وهي فيما يتعلق الله سبحانه وتعالى أن قصة الدعوة والدعاء قصة واحدة قصة واحدة وإن تنوعت فصولها واختلف أشخاصها وتباعدت أقطارها وتفاوتت أمصارها في قصة وحي فالذي وجده نوح عليه السلام داعية الى الله عز وجل هو الذي وجده موسى عليه السلام داعية الى الله هو الذي وجده محمد صلى الله عليه وسلم داعية الى الله هو الذي يجد اتباع هؤلاء الرسل إلى أن يرف الله الأرض من عليه قصة واحدة واحدة تماما لهذا كان قطس الماضي عبره لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد صراع بين حق وباطل عاقبة للمتقين ابتلاءات واختبارات بين أيضا هذه العاقبة تتنوع بأفصولها هذه الابتلاءات والامتحانات والاختبارات من فرد إلى قتل إلى فرد إلى حرمان من كذا إلى سخرية إلى استهزاء إلى أي شيء لكن هي قصة وحيده قصة وحية وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إليه غيرهم إلى آخر القصة وما جرى من قوم هود معه وإلى ثمود أخاهم صالحا وما جرى من قوم صالح معه كلها شأن واحد وامر واحد لا يختلف لهذا حينما نطالع قصة نوح عليه السلام حينما نطالع قصة الدعوة يا الله حينما نطالع قصة صالح عليه السلام انما نطالع قصة الدعوة الله تبارك وتعالى وتأخذ منها أنت سننا تمضي حتى لا تقتل نفسك حزنا وكمدا على قوم قد يعرضون قد يعاندون قد يشنعون فلين شن عليك الناس فلقد سبقك في هذا الباب الأنبياء والمرسلون قبل أتباع الأنبياء والمرسلين ولئن طردوك فقد طرد من هو أفضل من هو أفضل منك ولئن حبثوك فلقد حبس من هو أفضل منك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك سجن أو قتل أو إخراج وهذا الذي حصل مع الانبياء المرسلين ليتني أكون حيا اذ يخرجك قومك قال أوم ده أنا صادق أمين وإن خرج جميع من كانت قبل أنا لا كل نبي مثلا كان له مع قومه حال معين لكن ما وصل نبي إلى ما وصلت إليه أنا من تمكن من, من قلوب الناس فأنا الصادق الأمين تعال يا صادق روح يا صادق تعال يا أمين روح يا أمين فلئن جرى هذا القلم على من كان قبلي أنا لا هذه أول كلمة في عمر الدعوة التي واجه بها النبي صلى الله عليه وسلم قومه أول كلمة في عمر الدعوة قال لهم خرجية قال نعم لم يأتي رجل قط قط لم لما جئت به الا عوث يبقى قصة الدعوه واحدة قصة الدعوة واحدة معروف معروفه ولهذا لما نطالع قصة موسى عليه السلام في الحقيقة نحن نطالع قصة نوح حينما نطالع قصة نوح في الحقيقة نحن نطالع قصة صالح عليه السلام قصة هوت كل واحد لكن تتفاوت ذا في مدين ذا في الحجاز ذا في حسين ذا في كذا دول عارضوا فاخرجوه دول عارضوا فقتلوه دول عارضوا فشهروا به لكن هي قصة واحدة قصة واحدة وأتباع الرسل والأنبياء يسيرون على هذه القصة يجي واحد يقول الله أنا ودي نجمع الناس يا نجمع الناس تحت أي وسيلة يعني تجميع الناس اصلا مهم جدا انت اخي انت تبعي انا معك ايه اللي انت عاوزه خلاص ما ماشي يلا وانت عندك عقيقه عندك يلا معاك وانت عايزه ان ما يتكلمش في خلاص ما نتكلمش وانت ماشي يا جماعه ونبقى على ميلة واحده ونسيب لبعض كل واحد جيب لثاني ثاني وخلاص ما تمام هكذا تكون الدعوه لن تكون الدعوة ابدا فان قلت حق وباطل ان قلت سنه وبيدعه ان قلت شرك وتوحيد ان قلت ينبغي كذا فحينئذن هذا فراق بيني وبينك ولهذا فقصة واحدة ينبغي أن نعتبر بها وأن بها ونمضي عليها لأنها أكبر قصة في الكون قصة في الدعوة لله عز وجل ما خلق الله عز وجل خلق إلا ليعبدوه وهذه العبادة لا تكون إلا بواسطه هذه الواسطة هم الرسل وأتباع الرسل طيب هذه لا تسلم الواسطة يجري بينها وبين اقوامها من ضروب العناد والمواجهه ما يجري إذا دي اقف قصه في الكون قصه الدعوه ورياله مساله الدعوه اكبر من أن يحطها كتاب مثلا والكلام عنها اكبر من يحطها كتاب وان كانت ترجع الى لا الى كتب لمن كان فقيها باحوال الرسل والانبياء واحوال هذه القصه في القران والسنه لو فقيها الانسان ما يعرفش عنده 10 ولا عنده ألف مش مشكلة فرح ان المسجد امتلأ والله فضة مش مشكلة فرح ان الناس تبعوه او منعوه او حزم الناس منعوه لا انما قصته في شيء واحد وهو اقامه المنهج على منهاج النبوة العناية بالمنهج ليكون على منهاج النبوة اثنين تزكيه النفس ربنا وضع فيهم بصولا منهم يكتر عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم فقط انت عليك البلاغ لكن البلاغ على اي منهج البلاغ على منهج النبوة امامك الناس اجعل بينك وبين الناس حائلا ما بعد هذا الحائل 100 ولا 11 ولا عشر 3 ولا مصر كلها معك ولا العالم العربي يشجع لك ولا ينفرون منك كل هذا لا تلتفت اليه. اليه انت الففت الى منهج النبوة الذي انت عليه وتدعو اليه ثم الففت الى انتفاعك انت اولا من هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وانتفاع الناس من يجلس بين يديك لابد أن يخرج منتفعا تغير قلبه استقام منهجه عرف علما سديدا ينتفع به في سير إلى الله سبحانه وتعالى لكن معركة ليست معركة انتخابية ولا معركة كلامية بروش بالدم من إذريك فلان وأنا من مسألك من يخرج من عندك أمانة أمانة من يدرس عندك من يخرج من عندك من يسمع منك هل يحصل له هذا الهدف الذي من أجل أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب والذي قاله ابراهيم إمام الحنفاء وخليل الرحمن ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعمل يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكيهم لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك كلمات الآيات بتكرر نفسها يتلو عليهم آياته ويذكيه ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضرال مبين إذا أنت وظيفتك يتلو عليهم آيات ويعلمه الكتاب والحكمة ويذكيه هذه وظيفتك ما بعد هذا لست مكلفا به وما عليك وما على رسولي إلا البلاغ المبين ليس عليك هداه إن عليك إلا البلاغ وهكذا لكان هذا الذي يكلف به الرسول صلى الله عليه وسلم فما بلن بالدعاء إذا عرفنا هذا خال القلب من التعلق بالخلق وتعلق بالخلق سبحانه وتعالى إذا عرف الإنسان هذا سل نفسه في أذمات في أوقات المحن وفي الازمات الصعبة يعلم أنه ليس أفضل من رسل الله الذين قتلوا سجنوا تورضوا أخرجوا شهر بهم تعن فيهم ألسقت بهم التهم وغير ذلك ما أنت إلا رجل سائر على منهاج من سبقك لهذا كان هذا القصص القرآن يبقى القصص القرآن الحقيقة نقل لقصة الدعوة من عصر إلى عصر ليثبت الإنسان على هذا المهاج ودي مسألة في غاية الخطورة لأن المناهج لا تتعدد إلا حينما تنشغل بالناس أنا أبصش طلبات الناس يزيل فتح محل. مش مشكلة بقى نسجر في حاجة فازة حاجة كويسة حاجة مهم طلبات الناس ايه البضاعة اللي تمشي ايه البضاعة اللي تمشي ايه السوء يمشي ازاي دي مش مشكلة ايبقى يمشي بحالة بالطلاقة يمشي بالطلاقة يمشي, بالطلاق يمشي بالتجارة مش عارف في ممنوعات مش مشكلة عم المهم ان ايه المسايخ ليمشي فحين تنفتق وت وطبع الجماعات او السرق او المناهج الناس امامهم فيجعلون دعواتهم على حسب اهواء الناس تتعدد الاهواء والا فالحق واحد ولا يتعدد هذا الحق لكن انا بشوفا طلبات الناس ايه طلبات الناس كذا كذا, كذا وانت طلبات كذا, كذا كذا كذا خلاص يبقى احنا نمشي على اهواء الناس وما يريده الناس فتكون عالم امه ولهذا كان مشايخنا يقولون المطلوب ان تكون عالم مله ولست عالم أمة وإن كان البعض يستعمل هذا المصطلح عالم الأمة في العالم يعني اللي هو إيه بتنتفع به لا يقولون عالم الأمة عالم الأمة هو العالم الذي ينظر حاجة في الأمة رغبات الأمة ثم يعطيها على قدر هذه الرغبات عايزين يا جماعة عايزين كده خلاص بكذا كده عالم أمة يصدر علمه عن رغبات الأمة إنما عالم المله. علم ملة لا يستثف إلى الأمة واثقت ولا عارضت مدحت ولا ذمت ارادت هذا أو ذاك علم ملة الله أكبر علم ملة ورأيس النبي وليس معه احد إنما أتى بالملة أتى بالملة الصحيح وأتى بالشرع القويمة وبلغها وصبر وصبر عليها حتى لقي الله سبحانه وتعالى يبقى أنت تسأل الله عز وجل أن تكون عالم إيه؟ عالم ملة أم الأمة يعني انظر إلى رغبات الأمة وإن كان البعض يقول والله فلان مثلا هذا عالم أمة يعني بذل نفسه الامه ونفع الله عز وجل به <تصفيق> نعم فإذا حينما اخوان عند قصة من القرآن على طول أنزل هذه القصة على وقل عشر وعالج قضيتك بهذا بهذا القصة قصة يوسف طيب قصة عفة وقصة طهارة وقصة كذا هذا قصة دعوة قصة دعوة تتنوع فصولها وإن كان أحد فصولها أمر راودته امراه العزيز عن نفسها لكن فيها من المغازي ومن المعاني ما هو أعظم من هذا لو تضبره الإنسان فهي قصة دعوة بكاملها قصة حق وباطل قصة صراع بما ينتهي تنتهي قصة يوسف بما انتهت إليه كل قصة العقبة المنتقية قالوا أهدينا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جئتنا قال عسى ربكم أيه لك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون استخلفهم على ما استخلفهم ونريد أن نمن على الذين نستطعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما وجلدهما وبوش وشارون أي حد حط الاسماء مش مشكلة أسماء لا حط أسماء شيل أسماء باعد بين أسماء فوت بين أكثر واحدة واحدة هي قصة الغلام إنك لست بيقاتلي فيقول الناد بعدما قتل الغلام وقد عادت عنه آمنا برب الغلام هي قصة الدعوة يبا القضية مش العقبة لمين العقبة بإذن الله للمتقين في القضية هل أنت من المتقين؟ العقبة المتقين هل أنت المتقين أنا شيخ خلاص بايت بي يعني السبل فيش لازم أخذ من البنك وإلى اروح فين أجي منين السجن كذا كذا طيب ومن يتق الله من أهوبا لا طضية تقوى الله إن تقيت الله كان رزق الله وكان فرج الله ولف ربك سبحانه وتعالى لا يخلف وعده اذن القضيه الاول التقوى وعد الله الذين امنوا منكم وعاملوا الصالحات لا يستخرفن من تجيش تعلق بقضيه الاستخلاف تعالى الى اسباب الاستخلاف لا يستخلفن من الذين امنوا وعملوا الصالحات العاقبه لمن العاقبه المتقين تلك الدار الاخره نجعلها للذين يبقى إذن ما تجيش الله إحنا لا راجع نفسك حققت الشرط حتى يقع المشروط ولا لا اذا هي قصة واحد قصة واحد قصة النبي هي قصة الغلام هي قصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي خذ الله عز وجل مدحن وثناء على السنة العالمين بس بعدما انطهر بين يدي ابتلاءات كما كان من كان قبله فإمام اهل السنة والجماعة إنما حاذ على طبق من ذهب على يد المأمون حيث أراد قتله وأراد خلاص الأمة منه لكنه خرج لو كان مشد للإمام أحمد محب للإمام أراد أن يضع له لقبا يبقى على ألسنة الناس ما استطاع أن يفعل ما فعله المأمون إن المأمون قد أجر الله عز وجل على يديه سببا جعل أحمد رحمه الله تعالى به إمامها السنة والجماعة لو يجي واحد بقى أحاد بالخلق إلى الإمام أحمد وعاوز يمدحي الإمام أحمد ويسمع عليه ويجعل له شيء يبقى لن يستطيع إنما أخذ بقصة الدعوة التي أجرها الله على واحد اسمه المأمون المأمون إن إلا كلها زي ما قلنا الأشخاص ترتفت إليه ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم ترى إليك أنت في بيئتك ألم ترى إليك عند في قريتك ألم ترى إلى الشيخ فلان في قطره واحد قصه واحدة لا هذه قصتك قصتك أنت هي قصتك أنت لكن بما واجه إبراهيم عليه السلام حتى صارت الغلبة له فبهت الذي كفر ويبهد كل من عاند الحق وعارضه إن كان عندك البصيرة التي بها هذا الباطل فبهد الذي كفر فبهد الذي جادل فبهد الجهمي فبهد الاشعري فبهد الصوفي فبهد أي أحد يعارض الحق لابد أن يحصل له هذا بهت بهد حين تستشعر قول الله سبحانه وتعالى وكل نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في فيدي الحق وموعبط وذكراتك نعم فأخضر تعالى عن خليل إبراهن صلى الله عليه وسلم حيث حاج هذا الملك الجدارة وهو المروض حيث, حيث. حيث حاج هذا الملك الجدارة وهو المروض البادلي المعطر المنشر لرب العالمين وانتدب لمقاومه ابراهيم الخليل ومحاجته في هذا الامر الذي لا يقبل شكا ولا اشكالا ولا عيبا وهو توحيد الله ونظره بيته الذي هو اجلى الحق واوضحها ولكن هذا التصار غرق ملكه واظط حتى وصل في الحال الى ان فاه وحاج إبراهيم الرسول العظيم الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعطي احدا من الرسل سوء محمد صلى الله عليه وسلم فقال إبراهيم مناظرا له ربي الذي يحيي ويميت أي هو المسجد بالخلق والتجدير والأشياء والإماثة فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو الإحياء والإيماثة يعني من هذا الجنسي من أفراد الربوبيه الخالق والإحياء والإيماثة والرزق والملك والتدبير فهو ذكر من ذلك أظهرها فائده يستفيدها طالب العلم إذا ناظر فهو يأتي إلى المسلمات الذي تسلم بكذا وكذا ألست الذي تسلم بكذا وكذا فيأتي بالمسلمات ثم يقيم من هذه المسلمات الحج على مشتبه عليه من من لا ياتي الى الامور المشتبهه اولا لا تعال الى المسلمات التي لا تنكر ثم أقم بها الشاهد والبرهان على الذي يمكن الخلط طالما هو بينكر باطل فان كان عنده مسلمات حق تاكد ان المسلمات حق تسلم إلى الحق لكن وقع عنده الخلط وعدم الربط بين مسلمات الفراسي وبين واقع يعيش فلو انت ذكرت بالمسلمات وأقمت عليه الحج هذه المسلمات تعال وليهذا احنا ناخد توحيد الربوبية ليكون بوابتنا إلى توحيدي العلوية قل ما يرزقكم من السماء والأرض مفيش اشكال عندهم إنه الله وما يملك سمع ولا بصارة ويخرجوا من الميت ويخرجوا من الميت وليه دي ما فيهاش إشكالات ولينسلتهم من خلقهم ولينسلتهم من خلق السماوات والأرض مفيش هاي إشكالات عندهم طيب لا يقولون الله قل أفلا تتقن فذلكم الله أردكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تشرفون إيما دي مسلمات تاخد انت مسلمات هذه فانت لما تكون بتناظر أو تؤلف أو تخطب أو تريد أن تقوم البيئة تقيم البيئة على أي قضية من القضايا تعال إلى المسلمات الأول إلى المسلمات لماذا خلاف زي تكلم القبورين تعال الأول على إيه العباد عرف العباده طيب العباده هذه لكل من لكل لا طب ما صرف العباده لغير الله يبقى مشرك اكيد اكيد طيب ايه رايك في الصلاه عباده ولا مش عباده اه عباده طب والذبح عباده ولا مش عباده اه عباده طيب تعال ننتقل للواقع. الذي يطوف حول القبر هذا طوافه عباده ولا مش عباده الذي يذبح ويمر عباده ولا مش عباده إن قال عباده ان سبق عليه كل ما سبق من المسلمات إن قال غير عبادة نقول إذن أنت خالفت ما قررت من العبادة هل يعبد قبرا او يعبد ربا واختف الوسيلة يدور بين أمرين يقول, يقول يعبد قبرا يبقى مش محتاج النقطه الثانيه يا يعبد ربا بهذه الوسيلة نقول له الوسيلة لابد أن تكون عبادة الوسيلة لما يقرب إلى الله عباده هذه العباده مأمور بها يا يأمر إيجاب امر, يا أمر استحباب طيب الطواب ده حول القبر مأمور به أمر إجاب ولا أمر استحباب هادي الدليل يعجب أن يأتي بالدليل في فيه نهل فبالنهي هذا شرك ولا معصية يبقى إذا تقيم على الحجة بهذا الطريقة قبل ما تقول له ده شرك وإذا كده عرفوا الأول لعبادة إيه هي العبادة وكبالة إيه هو الشرك وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى ولهذا كانت آيات توحيد له هي آيات سهلة جدا تقيم الحجة بنفسها على الخص فقال ذلك الجبار مبهنسا أنا احي وأميه وعنا بذلك أني أقتل من أردت قتله وأستقل من أردت استدقائه ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير وحيدة عن المقصود وأن المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاب الحياة في المعظمات وربها على الأموال وأنه هو الذي يمين العبادة والحيوانات بآجالها لأسباب ربطها وبغير أسباب ما شاء الله كلام جميل العجيب مش إن النمرود يقول هذا الكلام العجيب إن الناس تسكن على هذا الكلام وأن يكون المواجه له هو إبراهيم عليه السلام بذل من يواجهه جميع الناس يعني كيف تقبل العقول حينما تحج ويحصل له ربي الذي يحيي يومين تحج في اليحياء المادة تقول أنا أوحي يومين تبقوا أوحي يومين يعني يعني هذا رجل ممكن أن أتله الآن نسيب رجل أنا أقتل قتلت هذا إبا موت كان بإمكاني أن أقتل هذا وترفت بأن أحيته طب هذا كيف تخيل على العقول كيف نقبلها أفضل كيف نقبلها لماذا يقول ابراهيم عليه السلام هو الذي يواجه النمروذ وحده لماذا لا يواجه الناس مثل ما قال فرعون لأمته عن موسى عليه السلام إن اخاف يبدل دينكم أو أم والنسفت أنا ما أردت لكم من الإصلاح وإذا عايز لغير طب والنس لي ليه ليه موسى الذي واجه ولقضية أيضا او قصة من قصص الدعوة تجد سبحان الله هذا المصدر لو يطلع واحد يقول توحيد نفسه الامين يطلع واحد يقول شرك نفسه الامين الناس في غريب ملكة اي حاجة يقبل حاجة لكن لماذا لا يرد على الباطل لماذا قد لا يحقش الداعي الى الله سبحانه وتعالى انه يقول ان ماذا لا تسمعوا له عشان يبقى فلان بيشت من مشايخ وكذا انت نفسك اشعر بهذا انت نفسك في الميزان الحق عندك لانتربت عليه. انفر من هذا واقبل. واقبل على هذا اقبل على من علمك الحق واترك من علمك البطل وعيشك حياتك في شكوب هذا عجيب ان بعض الناس عنده من البلادة من البلادة ما يحتاجهم تعالى انت ماشي مع فلان ليه وماشي مع دول ليه بدول غلطانين بدول مش عارف ايه وما يسدقش تجيب له المصحف عايز تحفف عليه ليه يا اخي ليه هو الشيخ لازم يقعد مع كل واحد يخبط عليه بابه انت بتمشي ليه انت بتروح هناك ليه انت بتجي كده انت ماشي غلط انت ماشي صح انت ان كنت يعني مريدا للحق فلا بد ان يقوم على الحق امارات في قلبك وامارات من المنهج الذي عرض عليه مش مشتاق حد يقنعك ولا تلاقي مثلا واحد قاعد عند شيخ يتعلم مثلا ثلاث سنين اربع سنين يميز واحد لبق في الكلام ويحسن عرض الشبهات فلان فينا يا جماعه ما عادش بيجي ليه خير عادش بيجي ليه ده ثلاث سنين ولا اربع سنين ولا خمس سنين قاعد ما عادش بيجي ليه والله أصلا عنده شويه شبهات شويه شبهات يعني عايز زياره لا يخبط مره في الحيطه زارت ايه زيارة ايه هذا نصيبه هذا رزقه هذا قصب الله عز وجل له ولو اراد الخروج لا عبد له عده ولكن كره الله بعثه فطبطه وقيل قعده مع القاعدين لو اراد الله بي خيرا اسمعهم ولو علم الله فيه خيرا لاسماهم يبقى انا هبقى يكون عندك تمييز لازم تميز لازم انت تكون مع شيخك وغير شيخك في الدفاع عن قضية الحق اذا اتقنت به بوع... وعرفت وتعلمت فابراهيم عليه السلام يواجه النمرود ما قال الناس مع ابراهيم هذا كلام باطل كأن احنا انت تدعون اليك طيلة حياتك و قد عرض عليك إبراهيم أمر لا إشكال فيه ربي الذي يحيي ويميت ثم أنت تدعي ربي Schonthf ربي بيحي ويميت أشين دوني؟ ثم تضحك علينا تستخف عقلنا تجيب واحد تقول كذا إزجا هذا؟ ولهذا يا اخوان السبات على هذا المناج لا ياتي إلا بعد حسن قصد وحسن التلقي وفهم انظروا ولا أجدوا أعجبا في السبات على الحق من هذا المثال والله لا أجد أعجب منه والله لا أجد أعجب منه في الثبات على الحق انظر إلى رجل ينظر جنة يا نار ونار يا جنة ينظر سماء تنصر وأرضا تنبت ومع ذلك قل أنت الدجال. ويعلو الأمر أعلى بقى من إنبات الأرض وإنطار السماء لا تعال ده مشرؤك نصفين وامشي بينك تعال. هتقول وقام اظن دي لا بقى اظن دي لا دي بقى الاحاديث والبخاري ومسلم والكلام اللي لا, لا لا لا صعبة دي صراحة اه النبي اخبرنا ان دا يبقى معا جنة الجنة يا نار نار يا جنة الكلام دا لكن دي بقى صعبة ولكن قام فقال ايه ازداد كإني من من قديلة زيادة بيقيم داين دينا دي للزياده تب اليقين والاصل تكون من ادله الشبه المستوى بقى ده توصل امتى في الثبات على الحق مش هنا يضحك عليك كلمتين وهنا يضحك عليك كلمتين وانت ممكن تربع مثلا على معرفه الحق ست سبع سنين عندك نقص احدث هذا اليوم اعلى امر الساحر احب الى الله ام امر الراهب لسه اه لسه لان في تشويش اصلا في تشويش طالما بيروح السحر والراهب في تشويش في التلقي مش طا عايز ايه عايز ايه كونيه يعرف بيها الحق من بعض وطبعا مش كل احد هيقرا ايه مش كل واحد ينام يجيله في النوم يا محمد انها رؤيا حق ليست رؤيا باطل احضر للشيخ فلان في الكتاب الفلاني والعلاني وما تحضرش للشيخ فلان فهم يا محمد الله ودنك يا محمد ايه ده انت محتاج رؤيا ولا محتاج ايه كونية اعلم ان الحجج والبراهين مساقه للامه على كل مستويات فمن اراد الله عز وجل به الخير هداه ومن اقبى أقبع الله عليه ان الله لا يهدي من يضل ان الله لا يهدى والذين اهتدوا زادهم هدى واتهم تقواه واذا ما انزلت صوره ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادته وهم يستبجوان ملائكة قلوبهم مرض وازادتهم الآية واحد والمبلغ واحد لكن دي على قلوب البعض لها وقع وعلى قلوب الآخرين لها وقع ايه اخر فنحن مش محتاجين بقى نمسك الحجر ونقول اليوم اعرف أمر فلان أمر علان انت انظر إلى بضاعة فلان ولا بضاعة علان انظر إلى قلبك عند فلان وعلان انظر إلى علمك عند فلان وعلان وانا لا اريد ان تقول كما يقول البعض والله يا اخي لو ما في الدروس هذه الا ان احنا نحضر بركة يعني شعار في المجلس وتنزع الملائكه لا سيبك هذه دروشه روح احضرها مع ذوقتك وعود اذكر الله وصبح الله انت جاي تتعلم جاي تارطع الجمال عن نفسك جاي تزكي نفسك جاي تأخذ البصيرة ان لم تجد هذه البصيرة عندك سلاك ورا شادي مع ذوقتك اذكر الله صلاة وقت ان شاء الله فما اجتمع قوم في بيت من بيت الله مش لازم ترحل تعلم إنما آآ آآ الدروشة يعنين احنا حتى لو ما خداش يعني سفدناش العلمة دي إحنا بركة المجلس ويعني حفونا الملائكة ويذكرنا الله في من عندها تابوا مسافر ليه ما توعف في مسجد بلدك ويذكرك الله في من عندها ان شاء الله تبارك وتعالى تعال إيه حال تطلب العلم ترفع الجهل عن نفسك تعرف الشرع تعرف الحق تتعرف على كتب اهل السنة والجماعة تعرف المناك تزداد بصيره يقينا اذا لم يحصل لك بعد ذلك تنييز وفرقان انت اتق الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا فرقان دي يجي بعد ايه الفرقان ده ما يحصل به الفرقان موجود لكن هل حصل ذلك الفرقان ام لا انت اتق الله يجعل لكم فرقانا اذا انت على بصيره الناس تعيش في الفتن وانت تميزها قبل مجيئها وتبصر بها فما عجبا من اقوى يبقى صاحب المنهج وحده في الميدان وحده والناس يسمعون هذا وذاك وافضلهم من يقول والله احنا اتلخبطنا احنا رسمنا اسئله ما عندناش عارفين نعمل ايه لو علم الله فيك خيرا لاسمعك لا ولا احدث فيك الفرقان سبحان الله ده انا اقرا لابن عربي وابن العربي ولا امين ده انا اقرا لابن سينا وابن تيميه وانا رافط لخبطت ده انا اقرا في السنه الصحيحه والسنه الموضوعه وانا رافط لخبطت ايه ده يعني انت كنت تحتاج الى نصوص خاصه من الله بسمك أو نصوص خاصة من النبي حتى تميز خلاص ما عندك أي شيء من أدوات هذا الفرقان إن تتقل الله يجعل أبنى فرقانا من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ضاعا ولا يزال عبي يتقرب إليه بناف حتى أحب لازم بذل الأول لازم بذل عايز علم أبزل عايز هدايا أبزل إن تصدق الله يصدق إن تنصر الله دايما شرط مشروط يا أخوان دايما شرط مشروط فدي مسألة أنا أريد أن نحن نقف عندها نتعلمها بعض الناس قد يحصل الله الفرقان بعبارة رحلة يمين وبعض الناس يعيش عشر سنين عشرين سنة في التخبط والظلمة ويحسب أنه يحسن صنعا أنت محتاج إيه طيب محتاج عشان يحصل لك الفرقان الآيات والأحاديث موجودة التمييز بين حق موجود ولهذا قوم عاشوا في الضلالات حتى بعد توبة الرؤوس شوف أبو الحسن أشعاري يتوب من اشعريته ويعود الى منا نكرس نزول الجماعه ومع ذلك الاشاعره الى الان وعد باع الحسن الى الان طيب تابع ابو الحسن رجع ابو الحسن فيش فيه؟ مفيش فايده مفيش فايده رجع ارباب فكر عيشوا الناس في ضلالات زمن طويله ومع ذلك ازناب ولما بيرجعوا عن هذا الفكر الرؤوس ضعفه دي ومن يقولوا آه. اشتروا الحياه الدنيا اثروا مر باطلنا قلت ما تقول له ورجع إلى حق كان يجهله تاب من باطل كان يلتزمه لا لا لا, لا اتشرت. نعوذ بالله يا أخوان من الكتب وقعد بقى ورع إبليس وقسمهما هما إني لكم ألا من الناصحين والله جامعة الدنيا دي سبحان الله شوف من إيه من جهات سبيل الله إلى برود وتخدير طيب باطل رجع عنه ارجع مع شيخك طيب مش هو الرئيس مش هو اللي علمت هو أنت التزمت على الفكر اللي على يديه طب يا رجل رجع قال يا قوم إني رائدكم وإن الرائد لا يجلب أهله أنا كنت على الباطل لأنت لا إنما اشتريت الحياة الدنيا واثرت الحياة الدنيا يد القضيه القضية فإن لله وإن لا يرجع هو دي الإحياء والاماته عند المبرود طيب ابراهيم عليه السلام امام الحنفاء ويناظر تبو الناس ما موقف الناس ما موقف الناس سبحان الله ما موقف الناس مع فرعون نعم فاحنا رواء قليلا مروها تذكيها ربما راجع عند همه قال ابراهيم ملزما له بتصديق قوله ربما رجع لما الرعاء والا كل من عنده حتى عقل مش هيروج عليها هذا الكلام والهمه ان يرجعوا طبعا دول حاجات تبقى كده ايه كبيره اوي مش قليله يعني الهمه ان يرجعوا هادول الاصل الاصل اليس لي ملك مصر هذه الارجوان نعم أما انا خير من هذا الذي اه نعم ايه صح انت احسن مني قال إبراهيم ملزما له بتصديق قوله إن كانت كما يدعم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق سأتي من المغرب سبوتا الذي كفر أي وقف وانقطعت حجته ما هيجيب إيه بقى هيجيب إيه هيقول إيه ففي الإحياء والماتة وجده مخرج إبليسي فأبوة الشمس من هنا هتها من هنا يعمل إيه طيب مم. نعم طب محلت شبهته وليس هذا من الصليل انتقالا من دليل إلى آخر وإنما هو إلزام من المروض دليله إن كان صادقا وأتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويل الله أكبر الله يرحم الشيخ فرد الله يرحمه ويعلق قدره الله في فردوس الأعلى شوف يا اخوان كلمان أنا أقول لك التفسير هذا لا عصار تفسير السعيدة هذا دي صار دي ضوابط ثلاثية ومنهجية خطيرة جدا لا تجد في أي تفسير آخر لا ابن جرير ولا ابن كثير رغم أثارية حديث تفسير وأنها على الحق إن شاء رب العالمين لكن سبحانه من يعصي من عباده ما يعطي شوف عبارات يقول شوف الكلام الجميل وليس هذا من الخليل انتقالا من دليل إلى دليل لأن الدليل بطل عند الخاصة وخباية بعد انتقال من دليل لدليل لعدم قيام هذا الدليل بالحجي لا ده هو قائم ويكفي ويكفي وليس لديه مضعيف لا او ان الحجه كانت لدى النمروض فيه لا وانما هو الزام النمروض بطرد دليله ان كان صادقا بطرد دليله يعني وإجزامه النمرود بطرد دليله إن كان صادقا ها يعني كنت صادقة في النجلة عائلة فعلا تؤمن برب وكذا وأنك تستغل الحق، فخليت ماء طيب ان الله يتبشر ما شفت بيها من المغرب سكت يبقى الآلة ملزم بالإيمان إن كنت صديقا اصلا فانك تريد أن تعرف الرب الذي تعبده بطرد ذليله ان كان صديقا واتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه نعم فجميع الأدلة فجميع الأدلة السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله معترفة بانفراضه بالخلق والتدبير وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة إلا هو وجميع الرسل متفقون على هذا الأصل العظيم ولم ينكره إلا معاند مكابر مماثل لهذا الجبار العليم في هذا من أدلة التوحيد نعم هذا الدليل أيضا أو كالذي مر على قرية وهي فاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد نوتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى الآبان كيف ننشذها ثم نفسوها لحما فلما تبين له قال أَعْلَمُ أن الله على كل شيء قدير ثم ذكر أَدِلَّةَ كمال القدرة والبعث والجزاء فقال أوك الذي مر على قرية الآية هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث والجزاء واحد اجراه الله على يد رجل شاق في على الصحيح كما تدل عليه الايه الكريمه والاخر على يد قليل ابراهيم كما اجرى دليل التوحيد السابق على يده فهذا الرجل مر على قريه قد دمرت تدميرا وخوت على عروشها قد مات اهلها وخربت عمارتها فقال على وجه الشك والاستبعاد أن يحيي هذه الله بعد ما اي أي ذلك بعيد وهي في هذه الحال يعني وغيرها مثلها بحسب ما قام بقلبه تلك الساعة فأراد الله رحمته ورحمة الناس حيث أماته الله مئة وكان معه حمار فأماته معه ومعه طعام وشراب فأبقى الله بحالهما كل هذه المدد الطويلة فلما مضت الأعوام المئة بعثه الله فقال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم وذلك بحسب ما ظنه فقال الله بل لبست مئة عام والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الانبياء الكرام ومن تمام رحمة الله به والناس أنه أراه الآية عيانا ليقتنع بها فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه الله قيل له فانظر إلى حماد فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسم، أي لم يتغير في هذه المده الطويلة وذلك من آيات قدره الله فإن الطعام والشراب خصوصا ما ذكره المفسرون أنه فاكهه وعصير لا يلبس أن يتغير وهذا قد حفظه الله مئة عام وقيل له انظر إلى حمالك فإذا هو قد تمنتق وتفرق وصار عظاما نخره وانظر إلى العظام كيف سننشدها أي نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها بمعض بعدما تفرقت وتمزقت ثم نفسوها بعد الالتئام لحما ثم نعيد فيها الحياة فلما تبين له رأي عين لا يقتل الريد بوجه من الوجوه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فاعترف بقدرة الله على كل شيء وصار آية للناس لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيته ثم شاهدوا هذه الايه الكبرى هذا هو الصواب في هذا الرجل واما قول كثير من المفسرين ان هذا الرجل مؤمن او نبي من الانبياء اما عذير او غيره وان قوله انا يحيي هذه الله بعد موتها يعني كيف تعمر هذه القريه بعد أن كانت خرابا وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامره فهذا لا يدل عليه اللفظ بل يناسيه ولا يدل عليه المعنى فأيه آية وبرهان برجوع البلدان الدامره إلى العماره وهذه لن تزل تشاهد تعمر قرى ومساكن وتخرب أخرى وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه لم يتعفن ولم يتغير ثم قوله فلما تبين له صريح في أنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحاله بعدما شاهد هذه الدالة على كمال قدرته عيانا نعم كمال وإن قال إبرانيب رب أمني كيف تحيي الموتى قال أو لم تغير قال فلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصوهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم جعهن يأزينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وأما الغهان الآخر فإذا إبراهيم كان طالبا من الله أن يريه كيف سيحل الموتى فقال الله أولم تؤمن ليجيل الشبهة عن قليلك قال إلرحيم بلى يا رب قد آمنت أنك على كل شيء قدير وأنك ففي الموتى وتجاب العباد ولكن أريد أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة عين اليقين فأجاب الله دعوته كرامة له ورحمة بالعباد قال فخذ أربعة من الطير ولم يبين أي الطيور هي فالآية حاصلكم باي نوع منها قال هو المقال قال هنا اولم تؤمن ليزيل الشبهه عن خليله أي معنى ليزيل الشبهه عن خليله احسن يعني ليزيل الشبهه عن خليله فجاء هذا اولم تؤمن حتى لا يظن الظن حينما يقرأ في هذه القصة أن ابراهيم كان شاكل فقال ولم تؤمن قال بلى ليعلم الخلق أنه كان مؤمنا وأنه ما كان شاكا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي النظر الأولى بالشك مع أن النبي لا يشك ولكن هو اسلوب رفيع في رفع ما قد يتهم به إبراهيم عليه السلام إن كنتم إن كنتم تشكون فيه وإن جرى إلى أذهانكم شك قد يرد إليه فلا يرد في إبراهيم وحيث إنه لن يرد قط شك في قلوبنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون إبراهيم عليه السلام منزها عن هذا أنا اولى بالشك من إبراهيم وهو لم يشك صلى الله عليه وسلم وبالتالي ينتفي الشك في حق إبراهيم عليه السلام نعم فقال يجري الشبهة عن خليله. طيب قال ولم يبين أي الطيور قال فخذ أربعة من الطير ولم يبين أي الطيور هي فالآية حاصلة باي نوع منها وهو المقصود فصرهن إليك أي ضم ضمهن ضمهن دم واسبحهن ومزهن ثم جعل على كل جبل منهن من جزءا ثم ذهبنا يختين كسعيا وعلم ان الله عظيم حكيم ففعل ذلك وفرق اذهاهن على الجبال التي هذا عشان المنفهم ان يقف عند الامر ولا يتنطع ولا يتكلف فخذ اربعه من الطير ما قال بقى واجيبها منين طيب في اي زمن ساذبح كما كانت بنو اذبحوا بقرة فإذا بحوار طويل يقع ادخلوا الأرض المقدسة فإذا بحوار طويل يقع فشأن الممتثل انه يمتثل وفق ما جاءه من ظاهر اللطف وتنتهي القضية بدون تنطع قد يتسبب هذا التنطع في حصول المشقة على الإنسان وهذا في جميع القضايا والأحوال لا تستفصل إلا حيث يكون الإجمال الذي لا يقع معه الامتثال إنما إذا كان هناك أمر وضح فلا تفصل تفصيلا قد يشق عليك الأمر بسبب وليهذا تجد كلمات أهل السنة والجماعة في المنهج قليلة إحنا ما في نستوعبهاش. أو, او لا تكفينا هل انه زاد الثلاث يكفي احنا عايزين مثلا يعني لا ينفعش مثلا يعني على فهم ان الطحاوي يقول مثلا طاعت مثلا ولي الامر وسنطع له ودعاله ومعفوه وإن جاره وإن كذا كلمتين كنتين او يجي الصابون يقول لا, لا احنا مش عايزين كده احنا عايزين طيب ولو كانوا ولو عمل ولو ضروا طب لو حصل ساب لو سوا اللي كلها ترجع الى كلمته وإن جار بس انا مش مستوعب مع أكيد التحاقق إنه يقصد جورا أيام مش أيام ذي مثلا أو يا يا مثلا يقرأ السنة عن الإيمان قول عام يزيد إلى ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء إيه إلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء لا لا لا طيب يعني طب لو ترك أعمال مش, مش لو كان طبعا طب ممكن يكون واحد مش طب هو ما عايزين بقى احنا لا يكفينا زاد السلف زاد السلف الصالح ما كتير احنا محتاجين بقى ايه حاجات وحاجات وحاجات وحاجات وحاجات ثم الى ما الى حجه اصل عصر السلف كان غيرنا اصل ايام بقى السلف كان يحدث مجتمعا خياليا عند السلف لا يستقيم مع واقعنا الآن وبالتالي احنا محتاجين نمسك كتب السلف نحرقها لنا لم تعد مناسبة لعصرنا لا هي مناسبة وكافية والعبارات كافية لكننا الذين عبأنا صدورنا بالشكوك فنحتاج إلى ولن تزيد فمن لم يكفي عبارات السلف ولا مناج السلف فما يكفي شيء اذبح بقره ومذبح بقره قم خلاص نعم ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال الذي حوله ودعهن بأثناء لنا اليه إليه أي لان لأن السعي السرعة وليس المراد أنهن جئن على قوائم وانما جئنا ظاهرات على احسن ما يكون من الحياه وخطط الطيور بذلك لانها خياؤهن اكمل واوضح من غير جننا وايضا ازال في هذا كل وهم ربما يعرض النفوس المنطلقه فجعلهن متعدلات الارضاق وملتصقون جميعا وجعلهن على اوت الجبال ليكون ذلك ظاهرا علنا يشاهد من قرب ومن بعد وانه نحاهن عنه كثيرا لالا يظن أن يكون عاملا حيله من الحيل وايضا امره ان يدعوهن فجن مسرعات فصارت هذه الايه أكبر برهان على جمال عزه الله وحكمته وفيه تنبيه على ان البعث يظهر أن البعث فيه مظهر العباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعب سلطانه وتنان عبده وقبله هذه كلها أمثلة من أول ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم إلى هذا ألم الذي حاج إبراهيم في ربي بالنسبة الربوبية بذكر جنس من أجناسها هو الإحياء والإماتة والتدبير فهو الذي يخرجه أو يأذن فتوء الشمس من المشرق فإن كنت قادرا على إخراجه من المغرب تفعل. ثم مرورا بالآية الدالة على البعث والقدرة على الإحياء أيضا بعد الممات وهذا فرد آخر من أفراد الربوبية تمثل في قصة هذا الرجل الذي مر على قرية الهيخاوية وتمثل في قصة إبراهيم عليه السلام في إحياء هذا الطيب. فكل هذه القصص لم ترى أو كالذي مر وإذ قال إبراهيم كلها دل على كمال ربوبية سبحانه وتعالى وتمام عزه وسلطانه وقهره وأن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون وأنه إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولهذا كان الدعاء الذي يزيل الهم ويرفع الكرب اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمه عدل في قضاءه أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمت وحد من خلقك أو استأثرت به في عم الغيب عندك أن تجعل على القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني ولهاب همي وغني هذا التفرد له سبحانه وتعالى لقضاء الأمر وتدبير أشياء لو أعظم الأثر أو له أعظم الأثر في نفس المسلم ولهذا نحن ما نستغن عن أدلة الحدر مضية ونقول إحنا أما حاجة الحدر للهية أو كذا أما حاجة الحدر للهية في النص على ما جاءت به الرسل في رسال لكننا نزداد يقينا بأدلة توحيد الربوبيه مع الألوهية مع مطالعه أسماء سبحانه وتعالى وصفة نكتفي بذل قدر من التفسير